إِلَّا مِنَ ومن سرولہ سمانتمینس میپھی ب مُرِيجِ الزَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَاقُونَ بِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا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 ومن كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بضضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وَأَنَّ اللَّهَ موہین كَيْدِ الْكَافِرِينَ سور يا منی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 لو این مح شری کوی ر الضعفون في الارض تخافون ان يخطفك الناس فاوىاكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 كَفَرونِ يُسْبتُكَ أَوْ يَقتُُوكَ أَ يخرجوك وََمكُرونَ وََمكُر اللهَّ وَلهَّهُ خَر المكِرين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 فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 وی سم خوبی نئی خوبی سب جمع فی جہن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 وَأَقَرَّتْهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ يَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ مل مولا وی عامل نو ناما تمال سَهُوَّ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بالله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 لَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عليم يُوركَهُ اللَّهُ فِي مَنَانِكَ قَلينَ وَلَو أَراكَهُم كَثًا ل فَشِللتُم وَلََنَزَعتُم فِي الأمْرِ وَلَكِ اللَّه سَلَّم إِهُ عَليمُ بِذاتِ الصّدور و عید کم علم آئلی کم کو آئولی ہملی اکو امرک نم فول و علور یا او حلین امو تُْ فِيئتَ فَسبتُ وَذكُر اللهَّه كَفيرََّ عََّكُم تُفلِحون وَأَقع اللَّ نَ وَرَسُولهُ وَلَا تَنَازَعوا فَتَفشَمُ وَتَدهَ بَرحُكُم وَصبِرون إِ اللهَّه مَ الصَّافِرين.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 إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء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 نم إن کدی انعمها على قوم حتى مت ما بانفسهم وان پیم سميع عنا راؤ نوین آیا رہیم س لکھنا دونو بھیہم وا او رکنا راؤن و کل کانوین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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرق بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب وما كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعبوا لهم ما استطعتم منهم وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدُوُّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا الله لَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم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 ہکینسمنی تمکن کت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 الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلب 200 وان يكن منكم 1000 يغلب 2000 ب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 می سب میم تم ابھی تم ہر لو پئی بت محمد لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا ۚ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ يغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا